بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود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 فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إما لما طغى الماء حملناكم في لِنَجْعَلَهَا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فَإِذَا نُفِخَ نفخ في وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية هو الملك على أرجائها ويحمل عرش فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمين فهو في عيشه راضية في جنة عالية قطوفها دانية خلو واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتاب كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا وَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القائمة جحيم صلواه ثم في سلسلة ضرعها سبعون برا فسلكوا.